يَقُضُ مَقَاوَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَغْرَدَهُ مِنَّا وَبِالسَّلْوِ رْدُ الْمَوْرُودِ وَأُثْبِعُ فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِ يرْفُدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أُونِتَ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا يَجِئْ أَم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 شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذابا اخره ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود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 رَبك فَعال لما يريد وامّا الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك أطعام غير مجد